بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسما فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موظونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا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 وَاَتِيهِ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمي إلا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسبون على الحسن العظيم وكانوا يقولون أيضا متنا وكنا ترابا وعظما إن لم يغوصوا أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين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 أدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولو قد علمتم النشأة الأولى فلونا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلونا تشكرونه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 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا وتعلم نعظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تازل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا إذا بلوت الحلقوم وأنتم حين إذن تظرون ونحن أقرب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 لِنَنفُذِلُ مِن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَة جَحِيم إِنَّ هَذَا لَهُ حَقٌّ يَقِين فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم